خذت الحب واخذت الحنان وما بقالي شيء دخيلك رد لي بعض الحنان جامل جمال اصحابي ترى ما عاد بقي في رصيد القلب غير شوي بغيت اعيش بلا كان اجزت وما تدعصابي انا ما خاف قد حناني لا أعطيتك وفقد اقرابي وعود لا معي هذه ولا حتى مع يادي مثل مرتاح في الدنيا وهو ما ظنيت أبي أقولك خلها تخرابني زواج مدامك من سكن عرشا ولا ولاحبابي يا اجمل من بكت نجلاح عيوني يا شبيها الضاي ترى نورك سار وجهها صباحونا مبهدابي من اسبابك تشوفينا الحسايف في ذنب احبك والحسافة اللي يوم تموت بترابي اجل وشلون شلون الحنان وما بقى لي شي جعل فدوه عيونك ما بقى من جملة أصحابي جعل فدوة عيونك ما بقى